الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقتوم الصلاة ومن ما رزقناهم يوفقون.